Hatmi Şerif, okuyan Kurra Hafız Mehmet Çelik, Cüz 28. Raud bil Allah min Şaytanı Rajeem. Bismillahi al-Rahman al fi zorjha ve teşteki. 121. والله يسمع تحامركما إن الله سميع بصير 122. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أم مهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولن كرم من القول وزهر وإن الله لعفّ الرذّل والذين يظاهرون من نسائهم ثم مَا يَعُودُونَ لِمَا قَدْفَتْ سَتُحْيِي رَقَبَةً مِنْ قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ بِهِ ظَلَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فيطعان ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحدون الله برسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم فقد أنزلنا آيات بينات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 ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رادعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك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 يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعذبان بمعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول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 الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل شزو فشزو يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات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 نحمد الله رب العالمين اشفعتم ان تقدموا بين يدينا جواكم صدقات فاذا لم تفعلوا فتب الله عليكم فاقيموا الصلاه واتوا الزكاه فاطيعوا الله ورسوله ضَلَّ اللهُ صَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي تَوَلَّى مَنْ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ فَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمالهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهيم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 111. أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون 112. إن الذين يحادتون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا إن الله قدير عزيز لا تجد قوما منون بالله واليوم الآخر يقاتلون من حات الله برسوله ولو كانوا آباءهم ولو كانوا أباءهم أو أبناءهم أم إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم إيمانا وأيدهم بالروح ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا نعز الله هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم 119. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر 110. ما ظننتم أن يخرجوا فظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا فقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا آل ابصار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 وَمَن شَاقَّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ نُصُبِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ وما أفاء الله على رَسُولِهِ منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء فالله على كل شيء قدير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 وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدٌ عِقَادٌ 129. للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فولا من الله برذانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبى أتربى الإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويئثرون على أنفسهم وما كان بهم خصاصة مَن قَشُّ حَنَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُصْلِحُونَ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبغونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا ضلا للذين آمنوا ربنا إنك رئيس رحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لي إخواني والذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لئن أخرجتم لنخرج معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وَإِن قُوَّتِنَّ تُمْلَنَ صُرًّا نَكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَفْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوَّتُوا لَا يَصُرُّنَهُمْ ولَئِنَّ صَرُوهُمْ لَيُوَلِّنَ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُصَرُونَ لَأَنَّمَا أَجَّدْتُ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقُهُونَ لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر 112. بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعضلون 129. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم 120. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر 121. فلما كفر قال إني بريء منك إن خات الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. يا أيها الذين آمم اتقوا الله بل تنظر نفس ما قدمت لغلق واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون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 112. الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام مؤمن مهيم عزيز جبار متكبر سبحان الله عما يشركون لا الله الخالق البارئ صَبِرَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ بِهَذَا فِي سَبِيلِ وَجْهِ رِضْوَانٍ تُرْضَاتِهِ تَسْعَوْنَ إِلَيْهِمْ بِالْمَبَدِّ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 اينَ صَرفُكُمْ يَعْفُونَ لَكُمْ أَعْدَاءٌ وَيَدَسُّونَ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَعَدُّوُ لَوْ تَكْفُرُونَ لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم الغيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا دُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ 119. بِكُمْ بكم وبدى بيننا وبينكم العداوة أَبَدًا أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم 119. حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء 110. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير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 وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ حَمِيدٌ عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُمْ مَّوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم فتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين ما وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فانتحدوهن الله أعلم بإيمانهن 111. فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هم يحل لهم ولا هم يحلن لهم وآتهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تكحون إذا آتتمهن أمورهن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 يا أيها النبي إذا جاءك الم بما تُباعنك على ألا يشرك نبي الله شيئا ولا يسرقنا ولا وَلَا يقتلن أولادهن ولا يقتل أولادهنا ولا يأتينا ببهتان ولا يأتي نذبتهن يفترينه بين أيديهن نذ أغلبهن ولا يعصينك في معروف ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهم الله إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ رَحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا الْقَوْمَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۖ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ ۖ وَيَئِسَ مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكَفَّارُ مِنَ الْأَحْقَابِ بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض بهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون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 فَلَمَّا زَاغُوا زَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بَلَلَهُ لَا يَهْدِي الْقَلْبَ الْفَاسِقُونَ وَإِذْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إلَيْكُمْ 113. إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التمرات بمبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم البينات قالوا هذا سحر وَمَنْ ومن أظلم من من افترى على الله الكذب وهو يدعو إلى الإسلام فالله لا يهدي القلما الظالمين يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ ضَلَّ عَنْهُم مِّنَ الدَّلَالَةِ وَلَوْ كَرِهَهَا الْكَافِرُونَ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ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 ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم فيدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن.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 129. قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عددهم فأصبحوا ظاهرين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 وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ذَلِكَ فَرْضُ اللَّهِ يَقْضِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ مثل الذين حملوا التمرات ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله فالله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ اللَّهُ عَلِيمٌ 129. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعمدون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 إليها بتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة 113. والله خير الرازقين بسم الله الرحمن الرحيم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 تَفَصَّدْتَ عَن سَبِيلِ الله إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فُطِبَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ فَهُمْ لا يَسْتَقِيمُونَ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ فَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِطَغْوَاهُمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّ يَفْلِحُوا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 المنافقين لا يفقهون يقولون لا إرجعنا إلى المدينة لنخرج من الأعز منها الأهل وللله العزة ولرسوله ولالمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون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 قبل أن يأتي أحدكم الموعت فيقول رتب لولا خرتي إلى أجل قريب فأصتقر أنكم من الصالحين ولئلا يأخير الله نفسا إذا جاء أجلها. 112. فالله خبير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم 114. يسفح لله ما في السماوات وما في الأرض 115. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافرون مِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِذَا صَدَّرَتْ فَأَحْسَنَ صُنْعَهُمْ وَإِلَيْهِ النَّصِيرُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ فَذَاقُوا فَزَعَ قَوْلَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ عُسْرُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا 119. أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله 110. والله غني حميد 111. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا 112. بِمَا بلى بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله برسوله والنور الذي أنزلنا الله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابر وَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ صَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا 122. ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآيات ناء مائك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما ماء من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه فالله بكل شيء عليم 112. الله وأطيعوا الرسول 113. فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ مبين الله لا إله إلا هو فعلى الله فليتوكن المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو ولكم فاحذروهم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 111. ويضاعفه لكم ويغفر لكم 112. فالله شكور حبيب 113. عالم الويب والشهادة العزيز حكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها 122. إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن بأحسن عدة 123. واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن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 119. بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ثوي عدد منكم وأقيموا الشهادة لله 110. ذلكم عظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر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 والله يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهم ثلاثة أشهر والله لم يحر وأولاة الأحمال أجلهم أن يضعن حملهن وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَلْبِهِ يُسْرًا ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ بَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا أسكنوهن من حيث سكنتم من وردكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم وإن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهم حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجرهن واتمروا بينكم بمعروث وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى ليُنفق ثُمَّ سَعَةٌ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ عُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَالْيُنْفِقُ مِمَّا أَتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا أَتَاهَا سيدعل الله بعد عسر يسرا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاغبة أمرها خسرا 110. الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا 117. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج لي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور 118. فمن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً قد أحسن الله له رزقاً الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل أمر بينهم ما لتعلم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 لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أسواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ بَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ فَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَأَهَ بِهِ قَالَتْ مَنْ أَمْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَأَنِي الْعَامِرُ الْخَبِيرُ إِنْ تَتَوَابَ إلَى اللَّهِ فَقَدْ صَوَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ 112. إن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين 113. والملائكة بعد ذلك ظهير 114. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا من 119. يمكن مسلمات مؤمنات قالتات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا افعففكم وأهلكم نارا افعففكم وأهلكم النار وقودها الناس والحجارة عليها ملاك غلاظ شدادون لا يعصون الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمنعون يا أيها الذين كفروا لا تعتذرون يوم إنما تزون ما كنتم تعملون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 تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أسمم لنا نورنا ذا لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار بل منافقين ذو عليهم وما ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوحي امرأة تبيض كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغنى عنهما من الله شيئا وقيل دخل النار مع الداخلين فضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب بن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون بعمله ونجني من القوم الظالمين فَمَرْيَ مَبْنَةَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَأَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِ مَا بَصَّتْ قَتْبِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ صَلَّقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Hatmi Şerif, okuyan Kurra hafız Mehmet Çevik.